هل شعرت يوما أن إيمانك يحتاج إلى إعادة ضبط؟ أن هناك أسئلة تزاحم رأسك وشبهات تهمس في أذنك بينما كتم العقيدة التي بين يديك تتحدث بلغة فلسفية قديمة تعود لعصور الغبار ولا تلامس واقعك الذي تعيشه اليوم؟ اهلا بكم في حلقة جديدة اليوم سنغادر القاعات المظلمة لجدل المتكلمين وننطلق في رحلة في كتاب ليس مجرد كتاب عقيدة بل هو نبض إيمان اليوم حديثنا عن أيقونة الفكر الإسلامي الحديث عقيدة المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي الشيخ محمد الغزالي أديب الدعوة الرجل الذي لم يكتب العقيدة كمعادلات رياضية بل كتبها كقصائد حب للخالق في هذا الكتاب الغزالي لا يريدك أن تكون مجرد مقلد بل يريدك أن تكون مبصرا في عقيدة المسلم سيأخذك الغزال في جولة من تأمل المجرات الشاسعة ليثبت لك وجود الله إلى تشريح النفس البشرية ليثبت لك صدق النبوة إلى مواجهة هزيمتنا النفسية أمام الغرب ليعلمك أن العقيدة ليست للقبور بل للحضارة أكثر ما سيجذبك في هذا الكتاب هو الرد على الشبهات الغزالي لا يغلق أذنه أمام أسئلة الملاحدة أو الماديين بل يفتح صدره لها هو يرى أن العلم ليس عدوا للدين بل هو مرآة تعكس عظمة الله يقول لك بوضوح يا بني إذا تعارض فهمك للنص مع حقيقة الكون فراجع فهمك فالكون والوحي صادران من مشكات واحدة لكن مهلا الأخطر في الكتاب هو فصل القضاء والقدر هذا الفصل وحده كفيل بتغيير مسار حياتك الغزال يصرخ فينا كفى تواكلا يخبرنا أن الإيمان بالقدر هو وقود للمبادرة لا مخدر للكسل إن الله الذي كتب قدرك هو نفسه الذي أمرك أن تأخذ بالأسباب لماذا يجب أن تقرأ هذا الكتاب اليوم؟ لأننا نعيش في عصر السيولة الفكرية العقيدة اليوم ليست في خطر من السيف بل من الشبهة وهذا الكتاب هو درعك هو يعيد لك عزة المؤمن، يجعلك تمشي في الأرض وأنت واثق، لا تخاف من سلطة ولا تنبهر بحضارة مادية فارغة الروح. الغزال في هذا الكتاب لا يلقي عليك دروسا، بل يضع في قلبك طمأنينة، يجعلك تدرك أن الله ودود، لطيف، قريب، وأنه لا يريدك أن تكون عبد الذل، بل خليفة الله في الأرض. صديق المستمع، عقيدة المسلم ليس كتابا تضعه في مكتبتك لتتباهى به، إنه كتاب تضعه في جيبك او على طاولة سريرك لتعود إليه كلما ضاقت بك الدنيا أو كلما تسلل الشك إلى قلبك اقرأه لا لتستذكر المعلومات بل لتستعيد إيمانك العفوي بلمسة عقلانية ناضجة كانت هذه إطلالة سريعة على بستان الغزالي وأنت هل قرأت عقيدة المسلم؟ شاركنا أكثر اقتباس هز وجدانك في التعليقات إلى اللقاء في حلقة قادمة ودمتم مؤمنين وعين ومبصرين